وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ان لله خمسه وللرسول ولذي القربى إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوِ وَتَدُّ لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليلك من هلك منك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إِذْ يُرِيكَ ٱللَّهُ غَمًّا فِيهِ مَنَّاك قَلِيلًا وَلَوْ أَرَٰكَ هُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ هَٰسِلٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِن يُرِيكُمُ கி துமீ அயுக்குமீனிகிமலியக்கோய وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمُولُوا لَكِيتُم فِئَتَن فَاصْبُتُوا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ